بني والشر أساسه جدرانه والإله اللي حبني أردق خطيه في مكان مستحيل بني والشر أساسه جدرانه والإله اللي حبني أردق خطيه في مكان tenzil is dat ik tegen je lezen لازم je waarschijn tegen je lezen Jezus. Zonnetje in het مستحيل خير مني وشور رساس وجودرانه والاله اللي حبني قرض خطيف مكان <مستحيل> خريف لكن إيمان في محبتك يا خالق الكون من عدم أحييني تاني برحمتك يمانياك <تصفيق> من ندم لكن إيماني في محبتك يا خالق الكون من عدم أحييني تاني برحمتك Los niemand in. Wat is er gebeurd? Wat is is